والآن مع الحصة التاسعة والثلاثين المقدور مكلف كالبيع والنجول والبعض في الأسباب بعضها يمكن هذا فيه بمعنى من يمكن هذا بمعنى من والبعض من الأسباب انظروا هذا في كسب النحو هو من مقدور مكلف يدخل تحت قدرته يدخل تحت مقدوره بالإمكان مكلف من مقدور مكلف يعني أن الأسباب على ضربين أسباب تدخل تحت مقدور المكلف وذلك كالبيع والنذور فالبيع سبب في حلية في حلية في حلية المبيع والانتفاء بهم هو مقدون للمكلف فيمكن للمريء أن يحصل على البيع كذا شعر بحكم العادة في مجال العادة إدارة تحصل الملك فإنه يمكن أن بالبيع وإذا أردت أن لك الشيء للانتفاع به على الحدد الشرعية في الحد الشرعي فإنك تتوسل له بالبيع فالبيع سبب وهو يدخل تحت مقدور المكلف قال والنذر يقصد النذر وإنما جمعه باعتبار تنوع الجزئيات وفي حقيقة أن النذر هو التزام المسلمي بأمر المندوب التزامه لأمر المندوب يكون الشعب مندوبا ثم تلتزم به فيرتقي إلى درجة الواجب كالصلاة مثلا أو, أو الصدقة أو الحج مندوب بالنسبة للمرء الذي ليس الحج فرضا عليه الذي حج فإذا التزم به فإنه يلزمه ولا يدخل الندر في الحرام ولا يدخل النذر في المباح ولا يدخل النذر في الوازي لا يمكن لك مثلا أن تقول نذرت لله أنا شرب خمرا من نذر أن يطيع الله فليطيحه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولا يدخل في المباح لأنه ليس فيه التقرب إلى الله ولا يدخل أيضاً في الواجب لأنه هو بأصله واجب ما معنى مثلاً أن تقول ندرت أن صلي الظهر الحاصل لا يحصب فإذا قلت ندرت أن صلي الظهر وقلت بأن ذلك وجبته على نفسك فهذا الشيء قد وجبه بدون هذا القول فهو من باب العبث فبتحصيل الحاصل لا فإذا تفيدني إذا فلندر إنما يدخل في المندور ثم قال وكالنذري فإنه سبب في لزوم الكفارة إن كان مطلقا المعروف عند الفقهاء في عبارة المالكية أنهم يقولون بلزوم الكفارة في النذري إذا كان مبهما هذه العبارة المعروف في كتبهم وليس مطلقا لأن المطلق يقابله المقيد ما يتلك عليه المالكية المطلق هو أن يطلق المرء الندرى ولم يقيده بحدث هذا هو المطلق وليس المبهر المطلق هو أن تقول مثلا إذا, إذا, إذا, إذا, إذا أطاك الله بنعمة كأن يشفي لك مريضا أو تقضى لك حاجة فتقول بعد ذلك لله علي مثلا أن أتصدق بكذا هذا هو الندر المطلق والندر المقيد الذي يضاده هو أن تقول إن شفى الله مريض فعلي أنا تصدقها ولا أنا نصوم ولا أنا نفعل هذا هو المطلق وهذا هو المقيد هذا المعروف في المصطلح المالكية إلا أن المصنف هنا أطلق المطلق على المبهم هو أن تقول لله علي ندر أي لم تسمي له مخرجا لله علي ندر لم تقول صوما ولا صلاة ولا زكاة وإنما قلت لله علي ندر هذا هو ما يسميه الفقهاء بالندر المبهام هو المقصود هنا هو, هو الذي فيه الكفارة هذا الذي فيه الكفارة ذا قال الرجل لله عليه نذر ولم يسمي نوعه فإن عليه عند المالك يسير كفارة اليمين كفارة اليمين قال أو الملتزم, أو الملتزم في لزوم الكفارة إن كان مطلقا أو الملتزم, أو الملتزم به أو الملتزم به إن كان مقيداً وفي الحقيقة يقرأ الإكتباء ويقع في الخطأ لأن المطلق لا يوجد شيء الذي فيه كفره هو المبهام أما الملتزم به إن كان مقيداً الذي يقابل المطلق فهو ما تقدمت له ما هو محبوب صوته بالمليكية هو هذا المطلق والذي تقوله من غير تقييد كذلك لله علينا نزل دين نزلت بك واللي خليني افكر من رب العالمين كان ياتيك امر قد من الزمن فياتيك فافرح وتقول اذا علي نصر هذا هو المطلق والمقيد هو ان تقول ان شاء الله مريض فعليا كذلك هذا هو المعروف باسم هذا مافيش مافيش مافيش مافيش كفارة الذي في هذا هو الالتزام بما نطق به لا في المطلق ولا في المقيد أما الذي فيه الكفارة فهو المبهام راجع كتب المالكية رجع الخذير وغيرهم تجدون في هذه المساعة فبسوطة في باب الندر, الندر وفي باب الأيمان إن شئتم لكل حل فهذا مما يجب التنبؤ له هنا ففيه استعمار المصطلحات في غير, في غير المحلية قال وهو في مقدور المكلف يعني أن كسب النذر اتخاذ النذر سببان في مقدور المكلف يمكن له إن شاء أن يكلف نفسه بالنذر له وإن شاء أن يترك ذلك فنهو هذا إذن فهو في المقدمة يدخلوا تحت مقدم المكلب باعتبار سلامة الأعضاء والقدرة البدنية وليس, ب... وليس بسبب القدرة الخلقية لأن القدرة الخلقية لله رب العالمين وإنما باعتبار سلامة الأعضاء وسلامة الأبدان ووجود الشرائط, الشرائط الطبيعية العادية في الإنسان تنسميه, تنسميه، قادئ في الحقيقة القدرة التي تحدث بها الأشياء هي من رب العالم وليست من الناس الله يخلق كل شيء الأفعال تخلق ونحن ناتي بالأسباب هذا معنا من نقدر عليها ترئيساً بالسبب أيضاً خرق ولكن لما جرت العادة بنسبة الأسباب إلى الأسباب المسببات إلى الأسباب على الموجه المعروف في العادة كان ذلك في الشرع أيضاً جرياً وإلا في الأصل هو ما تقدم مرارا أن الخلق إنما هو لرب العالمي وليس لغيره هذا هو القسم المقدور عليه القسم الثاني الذي ليس إلا يدخل تحت قدرة المكلف قال فيه المصنف وبعضها ليست له مقدورة أي وبعضها ليست المكلف مقدورة على تحصله وذلك كالفجر أي كإطلاع الفجر أنت لا تستطيع أن تطلع الفجر تستطيع أن تطلع الفجر لتصلي الصبح لا قدرة لك على ذلك والفجر لا بد منه إذا أردت تصلي الصبح لأنه مسبب لأن الصبح مسبب لأن طلوع الفجر كما لا تستطيع كذلك أن توجد الزوال لتصلي الظهر هذا ليس كالمقدور الإنسان وكذلك الضرورة وكالضرورة ما هي الضرورة؟ دهك الوصف المعروف الذي يفضي إلى الرخصة وهو أني الحق بالمرء ضرر في دينه أو في بجنه لا تستطيع أن تترى بالضرورة قد يقول البعض أستطيع لأنني لا تستطيع أن أتي بالضرورة كيف تستطيع؟ طالما سأذهب في الفلات ولا احمل معي عبئا ولا طعاما فاذا فعلت ذلك حدثت ضرورتها انا قد اكتسبتها لا انت جعل انت ان تكسبها وليس ان تكسب سببها سبب الدرورة. سبب سبب الضرورات شيء و شيء يمكن ان تكسبها سبب, سبب كسب الضروره ممكن ولكن لا تكسب الضروره وتستعملها وقت ما تريد أن تحدى لك الميتة فهذا غروان لإباحة الميتة ومال الغير الميمة المعروفة تقدم ذكرها مرارا ومال الغير هل يحل بالضرورة؟ نعم إذا اشتدت بك بسوع ولم تجد ما تأكله إلا مال غيرك فهذا مباح أن المرأة كان في حرة الضرورة جاز له أن يكون الحرم ومال الناس حرم لدخل إذا اشدت لك الجحو وجدت بستنا قد من الثمار والفواكه يحل لك أن تأكل حتى تشبع وقال بعضهم يحل لك أن تأكل ما, أنت أن تأكل ما يسد الرمح ها تتزود أو لا تتزود مسألة فيها خلف ذهب بعضهم إلى جوز حتى التزود أن تأكل حتى تشبع وتأخذ معك زادا من ذلك المال الذي ليس أصل مالك ولكن الضرورة تبقى المحظورات اشتد في تفزع ما ليس تفاعل إذا حصل القول أن الضرورة لا تدخل تحت مقدون مكلف وإن كان يستطيع أن يتي بالسبب الذي يصب إليها ثم إن هذه الضرورة يحل بها محرمه الله من الميتة فذلك مال غير وإدخال الآلف, الألف واللام على الغيرين أنكره بعض اللغويين وأجازه بعض آخر وهو على كل حال أصبح متدولا فأصبح من الأسائل التي تتدول البعض الكل الغير كثير من اللغويين يمكننا هذا الاستعمال إلا أنه لما أصبح شيئا متدولا الناس يستعملونه إذن فهذه الثلاثة ليست في مقدور المكلف إطلاع الفجر وإيجاد الزوال وكسب الضرورة هكذا وحال الذي ذكرناه في الأسباب يجري كذلك في الصروت والموانع ومثل هذه الصروت والموانع معا كلا الأمرين فيها وقع كالغسل أو كالحولي للزكاة والدين أو كالحيض للفتاة كذلك كما تقدم في الأسباب من حيث أن فيها ما يدخل تحسى مقضل المكلفة فيهما لسي كذلك كذلك السلط فإن السلط والموانع كمثل الأسباب في ذلك في كون كل منهما أي أسباب الموانئ يقع فيه الأمران منهما هو في طوق المكلف ومنهما رسو في طوقه مثال الشرط الذي في طوق المكلف الغسل من الجنبه والغسل من الحيد والغسل من النفاس فإنه شرط في صحة الصلاة ويمكن للمرء أن يكتسبه على الاعتبار الذي تقدم الشرط وهو شرط في صحة الصلاة وإباحة الوطي وهو في كوق المكلف أما الشرط الذي ليس في مقدم المكلف فكالحول للزكاة لا, لا, لا, لا تجب الزكاة حتى يحول الحول وذهب بعضهم إلى أنها لا تجيب ولا تصح هلا خلاف بين الفقعاء في ذلك والمشهور أنه الزكاة لا تصح قبل الحول ولا تجب فقال بعضهم لا تجب وتصح أن الفقهاء من, الفقه من رعا لتقدم الزكاة قبل وقت جائز ما دعب إلى بعض الفقهاء فلو قدم زكاته في أول السنة قبل, أن قبل حول الحول أجازه بعض العلماء ومنعه آخرون وهذا الذي عليه الزمهور وأجاز المالكية تقزيمها بقرب الحول بناء على أن ما قرب الشئ يعطى حكمه وليس على أساس أن الحول شرطاً لا هو شرط لكن القريب ينزلونه منزلة الأصل ما قرب من الأصل ينزل منزلته هذا مقرر عندهم كما فعلوا ذلك في زكاة الفطر أيضاً إذ رأوا أن تقدم قبل العيد بيومين أو يومين قال خارج بك اليومين اليومين إذن كيف يدخل الثلاثة الثلاثة <تصفيق> الأيام إذن فالحاول شرط في الوجوب بالإجماع وهل هو شرط في الصحة هذا محل خلافه والذي يقتضيه النظر في هذه المسألة من الفتوى ان الضروره المرؤ في الاحوال فاذا شدت حاجه الناس وكربهم ولا يمكن انقاذهم مما وجب ان ينقذوا منه شرعا فلا باس لمرؤ بمثل هذه الاقوال بان يقول الناس قد زكوا قبل اقتيا لدفع الضرر لدفع هذه هذا الضرار ولوجود الضروره في المقام اما إن كان, ان كان هذا مفقودا فانه يجب البقاء على الاصل وهو اخراج الزكازي في وقتها حول الحول حول الحول والحول في واقع الامر ب... بالنسبه للمزكي مختلف فحول المستفي الذي لا... لا... لا... ليس مزييا يكون في وقت... في وقت الملك واما المزير فانه يغتد وقتا معينا مثلا ان تتجمع المال مثل ما شي تاجر لست تاجرا لهذا المال ولا مستثمرا له فانت زكي في الوقت الذي حصلت فيه على هذا المال حصلت فيه على هذا المال زكي هل عليه الحول فيزكى واما المدير الذي يدير التجاره فانه يختاروا شهر في العام ويختار المال تقولوا كل يوم ويخرج لا يستقروا على حق داخل خارج داخل خارج باعه اشترأ قد يخرج في اليوم مالكاتل ويدخل مالكاتل في المتال يدخل قريب ويخرج قريب في المتال يدخل ما هو أكثر أو ما هو أقل وهكذا فهو المال عنده يدخل ويخرج ولهذا قالوا له اختر يوما في السنة وأخرج فيه الزكا نظرا لهذه الحالة التي هو عليها وهذه السؤال التي تقدمت من أن المال يخرج ويدخل كل يوم وأما الفائدة والاقتضاء فهذه المسائل مبسطة في كدب الفقه انظروها هل تضم إلى الأصل أو لا تضم فإذا تنوا الاقتضاء كل نضم فهذه المسائلة مذكورة انقلها الشيخ قرب في حاشلة على ما يرى هناك فإنها مفيدة في معرفة في ضبط مسألة حول هذه في الزكاة لكل حال فالزكاة سرطة الوزو بالزكاة وهو ليس في مقدور المكلف فانت لا تستطيع أن تدير الزمان تتير بالسنة التي تقرير الزكاة هذا أمر الشرطي وأما المانع فمثال الم... المانع فمثاله الذي في مقدور المكلف أدين فإنه مانع من إيجاب الزكاة وهو في توق المكلف ولكن المالكية يقولون إن الدين الذي يمنع من إيجابي الزكاة هو الدين الذي أخذه صاحبه للحلال وليس أنه أخذه من أجل حرام فإذا علم أن هذا الشخص أخذ المال من أجل أن يسرب به الخمر هو يستعمله في القمار أولا يتوسل به إلى الإنصال إلى المحرمات فهذا الدين لا تسقط به الزكاة وكذلك لو عرفنا أن هذا الرجل قد أخذ هذا الدين من أجل هذه النية فإنه لا تسقط عليه, لا تسقط عليه الزكاة وكذلك إذا أخذه ليسمى غرماً ليأخذ الزكاة فهو لا يعطى لا بد أن نعلم أن هذا الشخص في حقيقة غريم غريم بالاعتبار الشرعي وبالضوابط الشرعية وليس كل من عليه زينه فإنه تسقط عليه زكاة المال ثم لا تسم المسألة حتى نعلم أن هذا الرجل ليس له ما يجعله في مقابل هذا المال هذا ما يجب أن يتنبه له جاءك شخصاً فقال, فقال لك عندي مليون من المال ولش كان فيه الزكا اعتبادت من دهب لها هذه المسألة انظروا في الواقع هل فيه الزكا وليس فيه الزكا فرضنا أن فيه الزكا ولكن علي مئة ألف فهذا يمنعني فهذا يمنعني من آذاء الزكا لا يسقطوا علي وجوب الزكاة لأن الدين الذي علي منع من حصول النصاب عندي جايل قبل أن تفتيه اسأله هل عنده أرض يمكن أن يبيعها إذا أرد أن يؤديها للدين هل عنده صيارة لا يستخدمها فيما هو ضروري يمكن أن تباع إذا بيعت كانت في مقابل, في مقابل هذا الدين هل أل عنده دار غير التي يسكنها هل أل عنده آلات أو أدوات زائدة على ما هو من الضرورة فإن قال عندي أرض أو قال عندي دار أو قال عندي سيارة أو قال عندي أدوات أو قال عندي آلات أو قال, آلات أو قال غير ذلك وهذا الرجل لا تسقط عليه الزكاه من صور السقوط الزكاه أن لا يوجد في مقابلها ان لا يوجد يجعله في مقابلها ولذلك فتوى هنا يكون على المرياني واش هذه الفتوى على شان حتى يتاكد من تمام الصوره صغلو عن فيما في الماء في الفقاع ولما تستدانوا أوه. وهل عنده شعور في مقابل هذه الدائرة فإذا تبين لك أنه يستحق <تصفيق> أن تسقط عن وجوب الزكاة <تصفيق> <تصفيق> وإلا فإنه لا يصار إلى هذا الأمر إلا بوجود هذه الشروط إذن الدين فيه توقي فيه توقي في توقف المكلف سره فيمنع فيسقط عنه وجوب الزكاة ولكن على الصورة التي تقدم ذكرها وأما المانع الذي لس في مقدور المكلف فهو كالحيذ للفتاة لماذا ذكر المصنف هنا الفتاة وما الفرق بين الفتاة وغيرها الحيذ كله مانع من صحة الصلاة والصول للفتاة ولغير الفتاة ها ها <تصفيق> ولكن هو واش دابا ملي غادي يزيد من اجل تسميم البيت لصحه الاستغناء عنه فاش شي سيقول لي ما وقوله كذا ام بتسميم البيت لصحه الاستغناء عنه شنو هاتش تيقول اذا فهو كذلك هنا اذا يقال في هذا للفتاه تعتبر ما دلتت من البيت بصحة الاستغناء عنه إذ لا مفهم لقوله الفتاة فالمرأة أيضا هي فتاة. لا تستطيع أن ترفع الحج ولا أن تتي به ولا تستطيع إذا استطعته مرأة كبيرة ولم تستطيع في المعنى واضح ولكن إذا قال للفتاة هنا فهو من باب التصريح بالبعض وإرادة الكل أو من باب التمثيل للبعض وإرادة الجنة هذا هو القصد ها؟ كل حد الفتاة هنا لم يفهم له وإنما هو فقط لتتميم البيت نتبقى ابن عاشر في قبل م... السلام قال فيه ولو من بعد من بعد عمل يسمعوا ولو من بعد عام يقول لك فإذا بعد عام رحمه كيف يستدرك والسخيح أن, بعد... أن بعد السلام يعمل مطلقا ولو من بعد مئة عام ولو من بعد مئة سنة ما ألف من يقعوا لهيئة كذلك الفتاة هنا لا مفهومة لها نعم ولا يكن لحدا هذه المساعدة إليه ترجو إليها القافية إليها نظم الشعب أحياناً يتمم الإنسان بما وجد إنه يقع عن كبار الصهراء إنهم يقعون في مثل هذا كان بالصريف القرد إذا أعجزه أعجزته القافية وإختار اسمانه وإختار شيئاً فاتنا من البيت. قال في بعض الشيء عليه يغنيني للقاريذي يا قناني قال يقول ابن قنان هذا قال ابن قنان مغني قال ما أنا أعرف مغني اسمه ابن قنان قال إنه عندي في البيت يغني لي فما شألكم ما شألكم أنتم لحق الخلائم فجأل سعي اسمه ابن قناني ولكن ومن لما أرد من البيت بدأت له هذه الكلمة صالحة من جهة القافية فاستعملها وادله سبع اين في نظر الامه حسيه والعلوم لان المراحل يحتاج مثل هذا فلا بأس بذلك وما زال هذا لم يكسر لا لا يكسرون مما يكثر به بعض, بعض الناس ككثرت ضوا فاسمع فعقل فانظر ها كثر في الشعر في الشعر يترون في نظر الفنول هذا نعم. ثم قال فحيث مقدور بكل هاتبير من جهات الوضع بحيث منوضر يعني أن غير المقدور يعتبر في كل من من الأسباب والسروط من جهات الوضع بحيث ما نظير حيث نظير فيه بمعنى ان هذه ان هذه لكي ان هذه ان هذي من جهه الوضع فقط حيث نظير فيه فخطاب الوضع منفرد به لان خطاب الوضع هو جعل شيء سببا او شرطا او مانعا فإذا كان ذلك السبب أو إصلاة المنعيسة في مغز المكلف لم يكن فيه خطب تكلف إذ يكلف الله نفساً إلا وسعها فينفرد فيه خطب الوضع إذن فالأسباب والسروط والموانع بعضها لا يخرج عن خطب الوضع ما هو هذا البعض وما هو هذا النوع الذي لا يخرج عن خطب الوضع الأسباب والسروط والموانع التي لا تدخل تحت مقدور المكلف هذه في فيها تكليف وإنما فيها خطاب الوضع فالزوان مثلا ما الذي يتعلق به الخطاب به نجية المكلف ما الذي يتعلق به الخطاب في شئ مي الوضع لا أولى الوضع خطاب الجار فيه وخطاب الوضع كإطلاع الفجر خطاب الجار فيه وخطاب الوضع وهكذا أما المقدور أما السلب المقدور عليه والصبع المقدور عليه والمانع المقدور عليه فإنه يجري فيه خطاب, خطاب الوضع كما يجري فيه أيضا الخطابه التكذيف قال واعتبر المقدور حيث وقع من جهات التكليف والوضع معاً أي جميعاً المقدور المكلف من السبب والشرط والمانع يعتبر من جهة خطاب الوضع ومنع الاعتبار من الاعتداد أنه يثبت فيه ويعتد بأمره من جهة خطاب التكليف وخطاب الوضع معاً يجتمعوا فيه الخطابان فيدخل فيه خطاب التكليف من جهة كونه مأموراً به أو منهياً عنه أو مأجناً فيه وذلك يحدد بحسب اقتضائه للمصالح والمفاسد فإن كان مما يجب المصالح فإنه يكون مأموراً به أو مأجناً فيه وإن كان مما يجب المفاسد فانه هم يكونوا من هي عنهم فيكون حينئذ ازر فيه الجلب والدفع لمقتضى هذا واقتضائه المصدر النفسي نبدا بالسبب للتمثيل السبب مثاله البيع والشراء فهو للانتفاء إذن فهل هو مأمور به أو, ما أو منهي عنه أو مأجن فيه سوف تنظر في ذلك باعتبار ما ينبني عليه من المصالح أو ما ينبني عليه من المفاسد البيع الأصل فيه وأنهم أذن فيه ذو الأصل ولكن قد يعرض فيه النهي وقد يعرض فيه الأمر للوجود مثلا إذا تقدم شخص ليشتري منك سيفا وأنت تعلم أنه سوف يوقع به ما حرم الله من القتل هذا البيع قد عرض فيه ما يجعله ماذا؟ محرما وذلك بحسب اقتبائه المفاس ثم المصارح على ضربين المصارح التي تصير يصير كسبها واجباً والمصالح التي يصير كسبها غير واجباً مثلاً كأن تبيع للإنسان ما يدفع به عن عرضه تبيع له ما يدفع به عن عرضه هذا البيع الآن في المسلحة لكنها مسلحة واجبة إذا لم تبيع له ذلك سوف يقتل وسوف يتطاب حرماته فيكون حينئذ البيع هنا قد ارتقى إلى درجة الوزوب بحسب ما عرض فيه من المصلحة وتلك المصلحة ترتقى إلى درجة ما هو واجه وأما إذا جاك الإنسان يريد طعاماً ليأكله له في الاشتراه ولم يشتريه عندك إن اشترى ملك إنه سينتفي وإن لم يشتري ملك فإن هذا ليضره. لن يموت ولا يشترى بشيء فهذا البيع في مصلحة لكنها في درجة الإذن وليس في درجة نوجه باعتبار ما ينبني على السبب يعلم حكمه الأصل في البيع والإذن ولكن قد يعرض فيه ما يجعله محرما كأن تبيع العبد المسلم الكافر أو أن تبيع المصحفة لمن يعلم تعلم أنه لا يحترمه لما أنك إجابة له المصحف أنه لن يضعه في المكان المحترم وأنه سيدمسه محفيد كافا تقول خذ هذا المصحف أبيعه لك لا يجوز لأن, فيه لأن عرضت فيه المفاسد الدينية والمفاسد الدينية إذا عرضت في الأمر حرمته لا يجوز قال وبيعوا دير القنمة القديعة وأن سيبيعوا للنصر يحرموا تبع مثل العبد لمن ستعلم أنه سيبعه لكفار يحرم في وكل ما, ما عرضت فيه المفاسد فإنه ينظر فيه بحسب حالي كل ما عرضت فيه المصالح فإنه ينظر فيه بحسبه إذن فقد تعلق به خطابه خطاب التكليف وهذا خطاب التكليف يختلف درجته باختلاف المفاسد والمصالح يمكن خطاب تكيفي كون حريم يمكن خطاب تكيفي يفيد الوزود يمكن خطاب تكيفي يفيد الإباحة على أحسن المصالح والمفاسد التي في تلك السبب, في السبب. والنكاح للنسل نعم. الأصل في طلب يشترع للنكاح هو النسل قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني بباهي بكم الأمامة يوم القيامة وفي حد تجوز الوجود الولود فإني مباهي لكم يوم القيامة فعلم من هذا الحديث أن النكاح شريع في الأصل للنسل وما سوى ذلك فإنه تبع إذن فالنسل مسبب والنكاح سبب وتستطيع أن تكسده ثم إن هذا النكاح هو سبب في الحلية، ومن هذه الجهة خطب وضعب تعلق به خطب وضعب ومن جهة أنه قد يعرض ما يجعله واجباً أو يجعله مكرهان ويجعله حراماً أو يجعله منجوباً اعتبار إحوال مكلف والذي رأى من نفسه أنه سيقع في الحرام ويكون المكاح واجباً نسبة إليه والذي دون ذلك يكون منذوبا والذي يعرض فيه ما عاصب في هذا الفعل يكون مكرر فإذا ارتقى ذلك إلى عائلة يعرض فيه ما يجعله محرما فإذا يحرم كمن تزوج مرآة وهو لا يهتم يريد بها الضرب يريد يعذبها أو أمور أخرى يعني يريد أن يحللها لغيره لعن الله المحلل والمحلل له تحليل من هذا النكاح بسرائ لكنه قد يتعلق به خطاب السرائ الاختلاف حاله اذا فالنكاح يتعلق به هو من خطاب التكليف الاصل فيه لانه من خطاب الوضع ولكن قد تعتريه ولكن لما كانت الاحكام تعتريه فانه من خطاب ماذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثم قال فإن البيع والشراء سببان لانتقال الأملاك يعني الفقار يعبرون بانتقال الأملاك ثم بعد ذلك تتفرع عن ذلك حلية الانتفاع وحلية التصرف لأن الملكة باعوا بالحلية الانتفاع الشهيدة ملكتهم قالك أنت تتصرف فيه بالآكل بالبيع والشراء ولكن هذا الملك. يحدده طبيعة المملك فليس كل ما تملكه يحل لك أكله نعم من الأشياء ما, ما تملكه ولكن من الأعادة تحدد لك منفعته ما هي قلمة الملك يحل الأكل الملك يحل الأكل ما, أكل ما يأكل ولبس ما يلبس وصرب ما يصرب واستعمال ما يستعمل في ما يستعمل فيه ما هي أن تقول الملكة وتقول حل يسل انتفاعات يدخل في الأكل تقول كل شيء لا كل شيء يحدد العادة وجل انتفاع بهم والنكاح سبب ظن بين الزوجين النكاح سبب ظن بين الزوجين ولكن بصبت أن يكون مسلمين وغير عبدين كنون عبدين كنون مملوكين أصلا المسلمين لا يرثون كافر هذه مشكله معاصره في العصر دابا هذا تقول لا باس ان يرث المسلم الكافر لا باس بذلك لان القسمه جات قانونيه وعندما يقسمون الاموال في الدول في الدول الغربيه يقسمونها باعتبار النسب لا ينظرون الى الدين ولذلك تسحق حصتك من, من ذلك الكثير والمسلمون الذين دخلوا بالإسلام يستطيعون الحكم هذا أباح ذلك دعون بعض الناس من غير التصريب وعادة والعجل فهدف الجلل هذا العاصر مع أن لا يد يقتضيه المقام حتى ولو أردنا أن نفتي بالإباحة في بعض المقامات فلا بد من مؤجبات شرعية لأن في الحقيقة قائد الشرع علم يضع لك علامة التصرف وتصرفك في دينه خاطئة التصرف في الدنيا حرام والفتوة تصرف لأن فيه إيقاع عن, عن رب العالمين توقيع عن رب العالمي سمع سمع سمع عن العالمين اسم الموقعين يكتب ديرهم إعلام الموقعين عن رب العالمين ماذا الموقعين الذين يوقعون بنا يوقعون ينوبون عن رب العالمين في تبلغ دينه إذا فإذا نظرت إلى هذه المسألة وهو أن البعثيق قلتنا بأن, بأن الكافرية لتو المسلم من أجل أن يبين للناس سماحة الإسلام وغير ذلك أنت لست أحكم من رب العالم ولا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبر ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حكم الأرض ومن فيه وأنت لست مكلفا بأن تبين للناس سماحة الإسلام بتبديل جريعته اتم وكلف البيان تدين سماحه الاسلام في المسرات فكل ما شرعه الله تعالى في في التسامح يسمى كله تسامح الاسلام كله تسامح كله تسامح والتسامح تجري في جميع جزئياته حتى ما يبدو في بعض الاحيان أن ان في شيء آخر في المصلحه والتسامح وكل الخير في فيما حكم به رب العالمين هذا هو الحق ولذلك احتيد اي يد أن نفعل شيئا من الأشياء لقد من الإذن الشرعي فالنكح سابق للتوارض بشرط عدم الكفر والعبودية هذا هو الأصل في الدين ولا ينتقل عنه حتى ينقل عنه له البلد ومن له الحق وهو الله والله. لا أحد ينقل من شرع الله إلا الله من شرع الله إلا شرع الله إلا, إلا, إلا, إلا الله سبحانه وتعالى إما بنص وإما بما هو شرع دليل شرعي والذين دخلوا في الاسلام على موالي ابائهم وكفر يقول هل لنا حظ في ذلك فانه ينظر في احوالهم فان كانوا في ضروره شديده فانه يبحث لهم عن هذا الراي الذي عليه الاحناف فايستمون ان الاحناف في هذا الباب لديهم سعه في في الاحكام في وهم الملكه الغزالي في الاصوب يقول حكم على ثم قال واباحه التمتع التمتع يعني الاستمتاع انه مباح وسبب التوارد بين الزوجين وسبب اباحه التمتع تعز الزوجي بزوجته والعكس وفي كل من الثلاثه خطه التكليف أما في البيع فمن جهته انه ماذن فيهما بالبيع والشراء باعتبار الاصل اما في النكاح فمن جهته به باعتبار الاصل أمر به ثم مأمر به باعتبار الأحوال في كل منها, منها أيضاً خطاب وضع الجهة أنها أسباب الانتقال الأملاك والتوارض هذا ما يتعلق الآن بماذا؟ بالسبب ننتقل إلى الشرط وكلامنا في الشرط ماذا؟ اسم النوع الشرط ماذا؟ المقدور عليه وغير المقدور عليه نحن كلامنا في الشرط المقدور عليه أشروط المقدور عليه كالسنن المقدور عليه المتقدمه مثاله الطهاره والنيه للصلاه فانهما خطابه تكليفيهما لان فيهما خطابه تكليف من جهه انهما امر بهما الطهاره بمعنى الفقهي ولا اللغوي ان في اللغه معناتها ذهاب أو تبغط الطهارة في الأبدان على أي وجه كان إجزالة الأدران والأوسخ الطهارة المقصودة هنا هي الوضوء والغسل على الوجه الذي تقدم أو ما ينوب عنه الله كالتيمون ثم النية والنية في الصلاة معروفة فلا نطلب قد ذكر تحواله وفي كتب الفقه ومحلها كما ذكر محلها فإن فيهما خطاب خليفين من جهة أنهم أمروا بهما وفيهما خطاب وضعي محشيهة أنهما شرطان لصحة الصلاة شرطان لصحة الصلاة فالطهارة شرط في صحة الصلاة لمن ذكر وقدر كما هو مذهب المالكية أن المالكية نقال عن من تقدم من أهل الفقه فيهم أنهم فصلوا في تفسير قول مالكي قد نقل على سبيل،, على سبيل الرواية في المجالس ولم أروا ولكن هكذا،, هكذا يقول يرون عن مالك أنه سئل عن الضالة عن،, عن الطهارة فقال اقصدوا بالطهارة هنا الطهارة عن المكان والتياب والمكان وبذن وتياب المصلي سئل عن مالك فقال هل هي واجبة سئل مالك فقال في احاد اقواله لا ليست واجبة وسئل في محل اخر او في وقت آخر فقال نعم ومفسرو نصوص مالك قالوا بانه اراد بقوله ليست واجبة على من لم يذكر ولم يقدر او لم يقدر ما الناسيه أو لم يقدر فإنه, فإنه سقط عنه طهارة التياب والبذن أطهارت المكان لكن لا يقدر سأل مثلاً عاجز عن إزالة, إزالة النجسة من توبيه ما صلى به فصلته صحيحة عند المالكية رئيسة عليه الإعادة وللوجد دوباً جديداً على وجه الوجود وإلكاً يدب له ذلك إن بقي الوقت تقول ذلك إذن فقد فسروا قوله لم تجب بما إذا كان لم يقدر المكلف أو لم يستطع بما كان لم يقدر أو لم, أو لم يتذكر يذكر. أما إن تذكر وقدر فإنه تجب عليه وهذا هو الذي فسر من القول التالي قد وضع خاليل هذه الكلام بصغة هال في مختصره وهال إذا لا أما التهارة التي هي الحادث والغسل فهذا يوجد من ومن لم يتطح هذا من يتوضع ولم يأفسه ثم الصلاة فصوته باطل أسمالك وخطاب وضعي من جاءة أنهما شرطاً لصحة الصلاة وأما المانع المقدور عليه فك الإيمان والكفر هذا فيه النظر فإن فيهما خطاب تكليف من جاءة أن الإيمان مأمور به والكفر منهي عنه وخطب وضعين جاءت أن الإيمان مانع من القصص إذا قتل, إذا قتل المؤمن الكافر ومانع من الارت بينهما والكفر مانع من قبول الطاعات من الارت أيضا إذا متى موروته المسلم إذن فهذه خلاصة الكلام أن الأسباب والشروط والموانع إذا كانت مقدورا عليها فإنها يتعلق بها خطاب التكذيف كما فيها خطاب الوضع والأمثلة كافية ومفية بالغرض ثم قال ثم قال ثم انتقل يتحدث عن, عن الحكمة الشرعية من وضع الأسباب لماذا وضعت الأسباب وما هو مقصود الشرع منها قال إن الأسباب موضوعة في الشرع لأجل ذرع المفاسد قال ووضع الأسباب لذرع مفسادات والاقتضاء مصلاحات معتمدة يعني أن الأسباب موضوعة في الشرع هذا الدين لأجل ذرع المفاسد الدينية والدنياوية وجرف المصالح الدينية والدنياوية حكمة في وضع الأسبابي ضرء المفاسد عن العباد وجلب المصالح له إذن فهذا كوضع الأسبابي تتمة لما قصده الصرع بالحفظ الضرورية وهذا هو العجيب في هذا الدين حيث أن بعضاه يكمل بعضا تجد الضرورية حفظ النافس حفظ العق حفظ الدين حفظ افدو الناس في الاخرهين هي المقصود الأعظم للشرعي الذي بني, بني عليه المقصود الشرعي الأعظم الذي بني عليه الدين كله ثم تجد أن هذا الأمر قد شرعه وجعله أركان وجعله ركلا ثم بعد ذلك جعل كل شيء يخدمه الأسباب الشروط الموال. كل هذه الأشياء تخدمه هذه الأغرض ولذلك قال بان وضع الاسباب تاتمه لتحقيق الضروريات مثلا ف الحكم في جعل السرقه مثلا سببا للعقوبه هو ضر ومفسده بياع النسب لان فيه اضاعه اش مثلا هو الحكم هنا قال هو الحكم نقول هنا فالحكمة في جعل الزنا مثلا نسب العقوبة وهو ضياع النسب لان في اضاعة ولكن احسن الحكمة هي ما هي اللي خصصنا لها ماشي الحكم يعني هذا صعب الحكم ولا نقول مثلا هو حكم والحكمة يعني هنا كاين هذه الحكمه لان هذه حكمه هذا كل فالحكمة في جعل الزنا مثلاً سأباً عقوبة هو مداء مفسدة ضياع النسب قد يقول بعض الناس المنحلين ما فائدة ضياع النسب ولا بقعه النسب, النسب حاجة نفسية تبوت النسب الصحيح حاجة نفسية وليس عمر زائد على الحاجة ثم إن فيه من المصالح للعقل والنفس فيه من المصالح ما هو كثير لأنك إذا عرفت أن هذا هو أبوك فقد ولدك بطريقة صرعية فأنت تعلم أولا أن لك شرفا بهذا الأمر وهل هذا الألم؟ الذي يحس به الإنسان إذا ضاع نسبه يحس به لأن الناس يكرهونه وينظرون إليه بزدرا أو لأن الإنسان يحس هو نفسه بهذه المصلحة باعتبار أنها حاجة نفسية الذي أراه ثم هو مقر في, في رسالة حول النفس الثالث في احوال النفس ان هذا ليس من جهه ان الناس يذمون يذمون من فقدنا سبع بل من جهه ان الانسان يحتاج لهذه لصحه لسبه أصوله اصوله فهذه حاجه نفسيه والله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا الا ما فيه مصلحه لا ما وما نحتاج اليه ابكسنا سبحانه وتعالى يضبط القضية ذي النسب لأن لأنه شيء زائد على الحاجة لا كل هذه الأشياء من من مما تتوقف على إصلاح الإنسان ولا مدى أن يكون حاجة نفسية هذا ما أبدأ لأن في الزناء إضاعته أما في جعل النكاح سبب إباحة التمتع والطوارث من الزجل ثم مصلحة به هو مصلحة حجد النسب ثم <تصفيق> التعاون على المعاش الدنياوي والأخراوي وكذا سائل الأسباب إذن فالحكمة من الأسباب تتمم ما وجد له حفظ الضرورية الخمس وكما نقول دائما بأن أمور الدين يكمل بعضها بعضا فما جعل واجبا يكمله ما جعل فيه شرط وما جعل فيه سببا وما جعل فيه مانعا هذه كلها إذا أخذتها فأنت تتمم دينك لذلك إذا أردت أن تتمم الله في الصلاة فلا تصليها وعندك المانع فأنت تتمم إذن عبادة الله تعالى في الصلاة إذن نقول بأن سبحان الله العظيم تجيب بعض الناس لا يعلمون أن ما وضعه الله تعالى قد وضعه من أجل تتميم الطاعة في ذلك الشيء وإن كان هذا الشيء مثلا مثلا الله سعى المناء مثلا إنه وفر في بعض الأوقات إنه في بعض الأوقات <تصفيق> بعض الناس لا يعلم. أن تمام طاعة الله سبحانه وتعالى لا تكون بالجعل في وقت المنه إذا قلت له هذه الصلاة منعت هذه العبادة يقول لك ومتى تكون العبادة وهي تقرب إلى الله أنا ما قصدت إلى التقرب إلى الله لا تتقرب إحلى الله تعالى وأنت تخالف أمره في هذا المنى على أي حال فإن المرأة لا يتم دينه إلا بالحصيل حكمة الصلاة وما وضعه الله تعالى في أمره وما وضعه الله تعالى من أمر فإنه من ورائه سر سواء كان سببان أو سرطان أو مانعا فليمتسل الأمر هذا فإنه من تتمة طاعة الله تعالى وإن لم تفعل ذلك فإنك تفسد ذلك الطاعة ولا تتممها لا تتمم الطاعة لله تعالى إلا بالمتزل نعم. ثم قد وهو على قسمين قسم القدر وضع وقسمه الثاني لا دشرت مو دشرع منيع فاولك البهيك وذلك حي والتلك الاثلف نعم المسببات باعتبار باعتبار شرعيه الاسباب على ثلاثه اقسام المسببات التي وضعت لها اسبابها الشرعيه أدلاني قصر. أدلاني قصر. أدلاني قصر. ثم تنشفوها ذلك المسببات وسي مقصودة بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني كما يقول الشاطبي توجد في الاسلام المسببات ولكنها مسب... وهي مسببات لها أسباب سرعية ولكنها تنقسم إلى مقصودة بالقصد الأول وإلى مقصودة بالقصد الثاني مثلا نكاح النكاح مثلا ما هي الدرجة للقصد؟ القصد الأول والقصد الثاني القصد الثاني غير تابع لهذاك وأباحه الشرعلي أنه وسيلة من الوسائل أو من التوابع التي تتبعه القصد الأول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكاثروا تناكحوا تناسلوا إذن فالقصد هو تناسل أه؟ لكن هذا التناسل في طريق الوصول إليه حلية الاستجاة للمرأة ها ثم الإنسان في طريق هذا أن تكون له بحث مباحث كاختيال مصارة قوم تودين وشرفين همان وقد يكون الناس في الطريق اختروا أمور أخر مباحثاً أو كاختيال زمل مثلاً ففي الطريق إلى هذا تجد مباحث ولكن هذه وإن كان الشرع قد جعل هذا اللقاح سبب إليها فإنها بالقصده الثاني، لأنها تبعات لهم لا أصبح ما قال مثلاً تناكحوا لتتصاهروا مع, مع النص الصالح ولا مثلاً تناكحوا مثلاً لتجدوا لكم رأساً تفوزون بدراهبها ما كانوش خادرين لغادي هذه الأسنة ما كانوش نهائياً ولكن لو أنا الإنسان توصل بهذا المكافي إلى اه مثلا شنو هاد الفلوس وبغى يتزوج بها باش يدي لها بس تهوى واش بقى والدينا تيرك بالشفين الصوت <تصفح> تهوى <تصفح> كاتسكر ها لو قصصت ذلك كاين شي حرام ها حرام هو ما عندوش الاجر <تصفح> ما عندوش الاجر لانه ما قصد داكشي اللي قصد في الشهوه هو يستعمل هذاك الحديد يسوي يحلل قال انا زنك هاو تناسل واذا تناسلوا قدام عينو في القصد الاول يديروا في عينو مايديروش القصد التابع داك القصد التابع شنو اللي تيقصد صحاب الحدود اما الا كان القصد اللي في بنادم باهي هو القصد ديالو هو التناسل الرجعه ديال الحاله فهادشي ولكن ان هذا هذا هذا المسبب مو لكنه ليس على درجه القصد القصد الاول اه إذن على ضربين <تصفيق> قلنا المسببات على ذلك المسببات المباحة ومسببات الملعاب والأسباب كذلك مسبب أسباب المسروعة كانت البعي والنكاح فإنهما سببان موضوع لشرعاني مأزل فيه ملئة التصرف من غير الإرث والتاري وورقة المكر إدلاف والزرح هما سببان يترتب عليهما حكم سرعيره والضمان القصص ولكنهما سببان سببان من اللعاب هذا النوع المعرف أنه ملوع والسرع لما منعه وضع عليه الجزء هو العقاب والذي سينظر فيه الفقهاء كثيراً ويبحثون فيه هو المسبب الذي حرم الإسلام أسبابه وأتاه الإنسان وليس فيه القصص وأذا ما سيتي بيانون الصعبة وفي هذا القدر الكفية وصل الله تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إخطار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقات طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته